عندما يتأخر الليل عندما يتأخر الليل برنامج يرحل بكم إلى أجمل ما في الليل تأخر الليل وسهلا بكم وليلتكم هادئة في برنامجكم الليلي تأخر الليل مما اخترت لكم في هذه الليلة هي قصائد من الشعر الحر لسيد الشعر الحر محمود درويش أهلاً وسهلاً بكم في نصف سواعة من الزمن تنقلنا وإياكم إلى جو الشعر وجو الكلمة الموزونة والكلمة التي تذهب بنا بعيداً في آخر الليل محمود درويش أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن وأعتبر درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث ادخال الرمزية فيه في شعر درويش يمتزج الحب بالوطن بالحبيبة الأنثى مولده 13 مارس 1941 البرواء إسرائيل وفاته 9 أغسطس 2008 هيوستون تكساس تكساس الولايات المتحدة التعليم جامعة موسكو الحكومية ووالده سالم درويش وحورية درويش نال جائزتين أمسيات أستروغا الشعرية أجائزة لينين للسلام أهلا بكل من يتتبع معنا هذه الفقرات في نصف سويعة من الزمن من برنامجكم تأخر ليلى أول ما اخترناه لكم في هذه الليله قصيده بعنوان الصمود لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمان يا حكمه الاجداد لو من لحن نعطيك درعا لكن سهل الريح لا يعطي عبيد الريح زرعا إنا سنقلع بالرموش الشوك والأحزان قلعا وإلى ما نحمل عارنا وصليبنا والكون يسعى سنظل في الزيتون خضرته وحول الأرض درعا إن نحب الورد نحب الورد لكن نحب القمح أكثر ونحب عطر الورد لكن السنابل منه اطهر بالسطر المسمر آهت السياج من الصدور من الصدور فكيف يبصر أقبض على انق السنابل مثل ما عانقت خنجر جر الأرض والفلاح والإصرار قال لي كيف تقهر هذه الأقالم الثلاث كيف تقهر, تقهر؟ الشوق والأحزان قال والكون يسعى سنظل في الزيتون خضرة وحول الأرض درعا كانت هذه المستمع الكريم احدى قصائد محمود درويش التي عنوانها بالصمود في برنامجكم تأخر الليلة في بيت أمي لمحمود درويش كتبها في فلسطين في بيت أمي صورتي ترنو إلي ولا تكف عن السؤال أأنت يا ضيفي أنا هل كنت في العشرين من عمري بلا نظارة طيبة وبلا حقائب كان ثقب في جدار السوري يكفي كي تعلمك النجوم هواية التحديق في الأبدي ما الأبدي قلت مخاطب النفسي ويا ضيفي أأنت أنا كما كنا فمن منا تنصل من ملامحه أتذكر حافر الفرس الحرون على جبينك أم مسحت الجروح بالمكياج كي تبدو وسيم الشكل في الكاميرا أأنت أنا أتذكر قلبك المثقو بالناي القديم وريشة العنقا أم غيرت قلبك عندما غيرت دربك قلت يا هذا أنا هو أنت لكني قفزت عن الجدار لكي أرى ماذا سيحدث لو رآني الغيب أقطف من حدائقه المعلقة البنفسج باحترام؟ ماذا سيحدث لو رآني الغيب أقطف من حدائقه المعلقة البنفسج باحترام؟ ربما ألقى السلام وقال لي عد سالما وقفست عن هذا الشطار لكي أرى ما لا يرى وأقيس عمق الهاوية هذه قصيدة في بيت أمي محمود درويش كتبها في فلسطين غنى له الكثير من الأغاني وكتاباته قد أجاد الغناء بها مرس الخليفة في إحدى الأغاني حينما غنى اليوم والساحا بهلك سديني من اذا عبد يوما والساحا بهلك وغطي ايضا بعشب تمدني تريا بك يا ايي قام لي عشتقا تم نغل طريقك يا بكي وهسد روضت بفصلة في ذيل ثوب بخيط يولا في ذيل ثوب عسالي اصير بلا ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يوم وأعشف عمري لأمي إذا منت أخزر من دمعي لأني فقدت الهوك بدون صلاة صلاة عارك فقدت الهوك بدون صلاة में हूं تتيئون وتكبرون في طولت يومنا من دمعي كتب محمود درويش قصيدة كذلك من الشعر الحر حيث عنوانها بأيها المارون بين الكلمات العابرة كتبها بفلسطين أيها المارون بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا اسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء أيها المارون بين الكلمات العابرة منكم السيف ومنا دمنا منكم الفلاذ والنار ومنا لحمنا منكم دبابة أخرى ومنا حجر منكم قنبلة الغاز ومنا المطر وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فخوذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وادخلوا حفل عشاء نراقص وانصرفوا وعلينا نحر أن نحرس ورد الشهداء وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء أيها المارون بين الكلمات العابرة كالغباري المر مر أينما شئتم ولكن لا تمر بيننا كالحشرات الطائرة خلونا في أرضنا ما نعمل ولنا قمح نربيه ونسقيه ندى أجسادنا ولنا ما ليس يرديكم هنا حجر أو خجل فخوذوا الماضي إذا شئتم إلى سوق التحف واعيدوا الهيكل العظمية للهدهد شؤتم على صحن خزف لنا ما ليس يرديكم لنا المستقبل ولنا في أرضنا ما نعمل أيها المارون بين الكلمات العابرة كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة وانصرفوا وعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس وإلى توقيت موسيقى مسدس فلنا ما ليس يرديكم هنا فانصرفوا ولنا ما ليس فيكم وطن ينزف شعبا وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة أنا أنت انصرف انا أنت انصرف وتقيم أينما شئتم لكن لا تقيم بيننا آن أن تنصرف ولتموت أينما شئتم ولكن لا تموت بيننا فإننا في أرضنا ما نعمل ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل ولنا الدنيا هنا والآخرة فاخرجوا من أرضنا أخرج من, أرضنا. أخرج من أرضنا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء أخرجوا من ذكريات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة أيها المارون بين الكلمات العابرة خرجوا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء خرجوا من ذكريات الذاكرة لازلنا معكم في برنامجكم الليلين تأخر ليلى فشاعر لهذه الليلة يكاد يكون مميزا لأنه يمزج بين الوطني وبين الحب وبين الظلام وبين النور وشاعر رفض الاستعمار رفض المعاناة بكل ما تحمل الكلمة من معنا محمود درويش لا زننا نسافر في حقعيبه وفي كتاباته محمود درويش غنى وكتب لي حكمة المحكوم بالإعدام كتبها كذلك في فلسطين لي حكمة المحكوم بالإعدام لي حكمة المحكوم بالإعدام لا أشياء أملكها لتملكني كتبت وصية بدمي ثقوا بالماء يا سكان أغنيتي ونمت مدرجا ومتوجا بغدي حلمت بأن قلب الأرض أكبر من خريطتها وأوضح من مراياها ومشنقتي وهمت بغيمة بيضاء تأخذني إلى الأعلى كأنني هدهد والريح أجنحتي عند الفجر أيقظني نداء الحارس الليلي من حلمي ومن لغتي ستحيا ميتة أخرى فعدل في وصيتك الأخيرة قد تأجل موعد الإعدام ذانية سألت إلى مدى قال انتظر لي قلت لا أشياء أملكها لتملكني كتبت وصية بدمي ثق بالماء يا سكان أغنيتي وأنا إن كنت الأخيرة وشدت ما يكفي من الكلمات كل قصيدة رسم سأرسم للسنون الآن خارطة الربيع وللمشات على الرصيف الزيزفون وللنساء زرت وأنا سيحملني الطريق وسوف أحمله على كتفي إلى أن يستعيد الشيء صورته كما هي واسمه الأصلي فيما بعد كل قصيدة أم تفتش للسحابة عن أخيها قرب بئر الماء يا ولدي سأعطيك البديل فعننني هملا وكل قصيدته الحلمت حلم هلمت حي انت لي حولان لي حلماً. سيحملني وأحمله إلى أن أكتب السطر الأخير على رخام القبر يمت لكي اطير وسوف احمل للمسيح هذا الهشطوي كي يمشي ككل الناس من اعلى الجبال إلى البحيره من الجبال الى البحيره كنت معنا في نصف سوائعة من الزمن في برنامجكم الليلي تأخر الليل وحينما يتأخر الليل لنا الكثير من الكلام والأهازيج لنا الكثير من الخيالات والأعلام فحينما يأتي الليل نستمع كثيرا أكثر مما نرى ونتخيل أن العالم بين أيدينا شاعرنا هذه الليلة يكاد يكون شاعر مميز استمعنا إليه من خلال النزل القليل من قصائده من الشعر الحر محمود درويش الذي يمتزج الحب بالوطني والحب بالحبيبة الأنت محمود درويش الذي يعتبر من أهم الشعراء العرب الذين ارتبط اسمهم بالشعر الثورة والوطن كنت معكم في هذه نصف سويعة من زمن من برنامجكم تأخر الليل وكان في إعدادها في الإخراج التقني حميد مسعود كنت معكم في إعدادها تقديمها الشيخ المهدي امطأ برنامجكم الليل. عندما يتأخر الليل برنامج يرحل بكم إلى أجمل ما في الليل تأخر الليل